أو لا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن 111. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم, يهديهم ربهم فاجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم 129. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام و well, uh... ما نجيب <تصفيق> تجري من تحت الأنهار في دناه النعيم. دعواهم في غسوب حنانك اللهم وتحييتم في غسل وآخر دخواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله لاس الشر استجد لهم بالخير لا قضي إلى فنذر الذين لا يؤمنون Thank <laughs> you. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ فَلَمَّا كَشَفَ مَا غَمَضَهُ ضَلَّ مَن لم كَأَن كذلك دين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبل لا ظلم و جاءتهم رسول كذلك كُنْ جِزَالِقُمْ وَإِذَا تُلاَى عَلَيْكُمْ آيَاتُنَا بَيِّنَتْ قَالُوا لَذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قَالَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ مَلِكِ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما <متصفيق> <تصفيق> قل ما يكون لي أن <تضحك> انك تتبع الا ما يوحى الي اللهم صل عليه عليه عصيت ربي عذاب فقد لبثت فيكم عموراً من قبلك أفلا فَمَن أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ويعبدون من قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضِ قَال لَا يُشْرِكُونَ صُبْحَ فَلَهُ ولولا كلمة سدقت من ربك لقضي بينهم فيما في ويقولون لولا أنزل عليه آية من رب فقل فقل إنما الغيب وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّا أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ وفي آياتنا قل الله يا سيدنا قل لا مؤسرع مكرا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا ما هو, الله هو, هو, هو الذي يبقى الله اكبر يا لا اطيء عاصف فجاءكم الموج من كل مكان ووعدو انهم اعيذ باب الله دعوا الله لفينا لا فَلَمَّا أَدْرَكُوهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا لا الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم وديعكم بما خذ قل الله العظيم.